ثم قال الناظم دليله من آية الجن أتى فافهم هديت ما أقول يا فتى يعني دليل هذا الأمر الذي هو نهي الله عن أن يشرك به شيئا دليله قوله تعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه هي آية الجن وقوله أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي والقاعدة المقررة أن النكرة في سياق النهي تعم فيشمل جميع أحد المخلوقات أحدا كل أحد لا يبقى شيء يستثنى من هذا الأمر فإذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا فإذا اندل على العموم فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبودية وهو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة ثم قال الناظم فافهم هديتا ما أقول يا فتاة والإشارة إلى الفهم هنا يرجع إلى أمرين إلى المسألتين الأوليين وكذلك إلى المراد من الآية التي هي في, الجن في سورة الجن قد يهم البعض أو لا يدرك معنى هذه الآية أو ما يدرك الدليل على ما ذكره فهو قال افهم الدليل في سورة الجن فافهم ان كنت حافظا بالقران تعرف هذه الايه وتعرف هذا الدليل ففهمه هديته دع له بالهدايه ما أقول يا فتى والفتا هنا يطلق في الغالب على الشاب والشاب يقال فتى ويقال فتا يقال فتى ويقال فتا وقد يطلق ايضا على الكريم ويقال الفتى هو السخي الكريم هو السخي الكريم ولا يعني هذا أنه إذا قال يا فتى أن الخطاب لا يشمل من هو دون الشباب كالغلمان أو الصبيان أو من هم أعلى من الشباب كالشيوخ لماذا؟ لنكتة لطيفة وهو أن هذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة في الغالب أنها تدرس للمبتدئين تدرس للمبتدئين وغالب الابتداء إنما يكون في سن الشباب ومن عداهم يكون قد مر بمثل هذه المسألة وإلا فالخطاب يعم ولو أريد به بعض الخصوص